َبُس أأَمواتِ وَأَضِ وَما بَنَهُ ماَا فَعبُدهُ وَصقَابِ لِعذادةِ رُ أأَمواتِ وَأَْض وَذادََهُ ماَا تَعبُدهُ وَصقَابِذ لِعِبةِ هلَ تعلمُ لَ وَيتَعَ لَ شَمية وَيقولُلُ لِإِسَانُ أَإذ مَانِ كلُ سَوفَ أُقَجحيَّ وَيقولُ إسَُ أَذ مَان سُلَ سوفَ أُقر أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ فَوَرَبِّكَ لَنَحْصَُنَنَّهُمْ وَ جَيَاطِينَتُم مَّا نُحْضِرَنَّهُمْ أَوْ رَبِّكَ لَمَحْضِرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَتُم مَّا نُحْضِرَنَّ لَهُمْ ثُمَّ نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِعْتِيَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى مَلَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَا بِهَا فَصْلِيَ ثُمَّ لَمَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَا بِهَا فَصْلِيَ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا احسن مما قضيا كان على ربي احسن مما ثم ننجي الذين استقوا نذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا نذرهم وَرِينَا كِتَابِي هَذِيَّ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ 119. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا 110. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي كانوا لديا وكم اهلكنا قبلهم من قوم هم احسنوا اتا وريا وكم اهلكنا قبلهم من قوم هم احسنوا اتا وريا قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا قُل إِن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا فسيعلمون حتى إذا رأى ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر متانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر كَنَنَ وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك ثوادا وخير مرد وَلِذافاتُ قَالحاتُ قَيهودْ مَع دَرَب بِكَ تَوابَ وَقَرُ